فقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة كما كتب أئمة السنة من قبل فكتب عقيدة أهل السنة في رسالة سمية بالعقيدة الواسطية وذكر فيها عقيدة أهل السنة مع اختصار في اللبض وذقة في العبارة وهذه الرسالة في عقيدة أهل السنة من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة والسبب الذي لأجله كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة وما بينه في مجموع الفتاوى قال كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهد والظلم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 التي كتب الله تبارك وتعالى لها القبول ونفع الله تبارك وتعالى بها كثيرا من جماهير المسلمين وقام على خدمتها وشرحها كثير من العلماء الصالحين الأثبات المتمكنين في القديم وفي الحديث وقد كتب الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ورحمه الله تعالى شرحا على العقيدة الواسطية وجمع فيه جملا من الفوائد التي حل فيها كثيرا من الاشكالات وأضح فيها كثيرا من المعميات بأسلوب سهل رائق فرحمه الله رحمة واسعة وقد قال في مقدمة شرحه وسنجعل إن شاء الله تعالى شرحه عمدة ثم نحش عليه ما يصر الله رب العالمين ونجمع من الفوائد ما ضاق وقت الشيخ عن جمعه أو ما تركه اعتمادا على مستوى الطلاب الذين درسه العقيدة أول مرة قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ومن المعلوم أنه من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللبض وذقة في العبارة ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المدفوبة عليها له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها فيبلغ عمقها تأملا ونظرا والحقيقة أنه يعني شيخ الإسلام من نعم الله على هذه الأمة لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمور عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية. ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قباط واسط شك إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال قال الشيخ صالح رحمه الله وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع رسالات الرسل كلها تدعو إلى التوحيد قال تعالى وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وذلك أن الخلق خلق لواحد وهو الله عز وجل خلق لعبادته لتتعلق قلوبهم به سبحانه تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة حتى ينسلخوا من كل شيء من الدنيا لا يكون معين لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور، لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء، فخلق الله رب العالمين عن خلق لعبادته وتوحيده، وأرسل إليهم الرسل وجميع رسالات الرسل. من نوح إلى محمد صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين كلها تدعو إلى التوحيد ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم عبادة الله وحده لا شريك له ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوضية كدعواتهم إلى توحيد الألوهي ذلك أن منكر توحيد الربوضية قليلون جدا وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه اللهم إلا أن يكون قد سلب العقول المدركة أدنى إدراك فإنهم قد ينكرون هذا من باب المتابرة فكان تركيز المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين على توحيد الألوهية ولم تكن دعوتهم إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية لأن الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى قليلون جدا وحتى هؤلاء الذين ينكرون هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه والإنكار إن أتى من بعضهم فإنما يكون مكابرة لاعتقادا ولا اقتناعا وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام أحدها توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير تقول ملك الشيء ملكا وملكا وملكا هذا الشيء وانفرد بالتصرف فيه إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في القلق والملك والتدبير هذا هو توخيض ربوبية ودليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأم. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة التي على التنبيه والتوكيد ألا له الخلق والأمر النظم في غير القرآن العظيم الخلق والأمر له فالجار والمجرور هنا حقه التأخير فلما قدم أثاد الحصر الخلق والأمر له وحده لا لغيره الخلق والأمر له وحده استفدنا هذا من هذا التقديم للخبر الذي من حقه التأخير والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ألا للتنبيه والتوكيد من أجل أن ينتبه السامع لما يأتي بعد من قضية هي أهم القضايا قط ألا له الخلق والأمر لا لغيره فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والمل والتدبير فأما الخلق والتدبير فدل على ذلك قوله تعالى أنا له الخلق والأمر له وحده لا لغيره أما الملك فدليله مثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض فإن هذا يدل على انفراده سبحانه بالملك ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ملك السماوات والأرض لله. فلما قدم الخبر وقدم الجار والمجرور ومن حقه التأخير. دل ذلك على إفادة الحصر. فالملك ملك السماوات والأرض لله رب العالمين وحده. إذا فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وإثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعني الذين يصورون يعلمون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم فأثبت لهم خلقا أحيوا ما خلقتم ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم من من ذهب يخلق خلقي وهذا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكيف يجمعوا بين القول لأن الله منفرد بالخلق وهذه النصوص التي أثبتت الخلق على هذا النحو الجواب إن الخلق هو الإيجاد وهذا خاص بالله تعالى الإيجاد من عدم والله تبارك وتعالى ينشئ من لا شيء ينشئ من العدم وهذا خاص بالله تعالى وأما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة وإن سمي خلقا فباعتبار التكوين كفعل المصور عندما يصور فإنه إن استخدم أرقا أو استخدم قرطاصا وقلما ودواتا ومدادا ثم صور شيئا حتى إن صنعت مثالا فإنه إنما يأتي بالمادة التي يصنع منها ولا يخلقها وإنما يحولها إلى صورة وكذلك عندما يحول بالقلم على القرفاص والمداد شيئا إلى صورة فهذا تحويل للشيء من صورة إلى أخرى وليس بخلق حقيقة الخلق هو وهذا خاص بالله وحده وأما تحويل شيء من صورة إلى أخرى فليس بخلق حقيقة وإن سمي خلقا باعتبار التكوين ولكنه في الواقع ليس بخلق تام فمثلا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أرات أبدا ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابا واستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب إن الذين الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وولي وغيره كل الذين يدعون من دون الله لن يقلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من ذا بأولى لأنهم لا يستطيعون مجتمعين فكيف إذا انفرد؟ هم لا يستطيعون مجتمعين أن يخلقوا ذبابا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فالعاجز محيط بهم مع اجتماعهم فكيف بانفرادهم؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الحقير الضعيف ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه الذي تطيب به لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب وكذلك لو وقع الذباب على طعامه أو شرابه فسلبه منه شيئا ومصه فإنه لا يستطيع أن يستنقذه منه إذا الله عز وجل هو الخالق وحده فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين في مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأثبت لهؤلاء ملكا فالجواب أن الجمع بينهما من وجهي الأو أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك والكل ملك لله عز وجل فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل أوسع وهو ملك تام وأما كل من ملك شيئا فملكه ملك ناطص قاصر والثاني أن ملك لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء وإنما أتصرف فيه كما أمر الشر وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل لو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك فإذا ملقي قاصر وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناقية القدرية لأن التصرف لله فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض إبرأ فيبرأ ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشحيح امرض فيمرض لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل فلو قال له ابرأ براء ولو قال له امرض مرض فإذا لا أملك التصرف المطلق لا شرعا ولا قدرا فملكي هنا قاصر من حيث التصرف وقاصر من حيث الشمول والعمول لا أملك إلا ما تحت يديه ولا أملك ما تحت يدك وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراض الله عز وجل بالملك وأما التدبير فللإنسان تدبير ولكن هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك ليس كل شيء أملك التدبير فيه وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكه، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وسط الشرع الأغر الذي أباح لهذا التدبير، فلو دبرته على غير ما أذن للشرع أن أدبره به، فإن ذلك لا يكون، وهذا التدبير يكون مردودا لا أملكه، فالتدبير كما ترى فيه هذان الأمران. فيه القصور وفيه النقص ولا أملكه مطلقا شرعا ولا قدرة وحين يتبين يتبيّن أن طولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير قضية كلية عامة مطلقة لا يستفنى منها شيء لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك فالناس يملكون وهذا الذي يملكون مما آتاهم الله تبارك وتعالى لا يملكونه قدرا بمعنى أنهم يملكونه بأنفسهم وإنما بقدر الله رب العالمين وإعطائه وأيضا فإنهم لا يملكون إلا ما تحت أيديهم لا يملكون ما تحت أيدي غيرهم وأيضا فليس لهم مطلق الحرية في أن يتصرفوا فيما يملكون كما يشاءون وإنما هم مقيدون بطيود الشر وكذلك في التدبير والله تبارك وتعالى وحده له الخلق والملك والتدبير هذا توحيد الربوضية ومعلوم أن توحيد الربوبية لم ينازع فيه المشركون الكافرون وإنما كان النزاع في توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو القسم الثاني من أقسام التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عابدا لغير الله لا تعبدوا ملكا ولا ملكا ولا نبي ولا رسولا ولا وليا ولا صديقا ولا شيخا ولا أما ولا أبا لا تعبدوا إلا الله وحده فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد ولهذا يسمى توحيد الألوهية لأنك الله تبارك وتعالى وحده بالتألهي أي بالتعبد فسمي توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة لأنك تفرض الله عز وجل وحده بالعبادة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية وباعتبار إضافته إلى العابد العابد المتعدد هو توحيد عبادة فهو توحيد الألوهية بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى وهو توحيد العبادة بالإضافة إلى العابد المتعبد لله تبارك وتعالى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو توحيد الألوهي والعبادة مبنية على أمرين جليلين كبيرين عظيمين هم المحبة والتعظيم. وهذان الأمران ينتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا بالمحبة تكون الرغبة ويدعوننا رغبا ورهبا بالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة المحبة والتعظيم العبادة تبنى على أمرين عظيمين على المحبة التي يثمر الرغبة وعلى التعظيم الذي يثمر الرهبة ولهذا كانت العبادة أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الامر ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم الأوامر مبنية على الرغبة التي بنيت على المحبة والنواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم الذي تعبده فإلى أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل وإذا عظمته خفت منه كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فهذه من نعمة الله عليه إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة لولا أن برهان ربه فمرد العبادة على المحبة والتعظيم المحبة تثمر الرغبة وعليها تنبني الأوامر والتعظيم يثمر الرهبة وعلى التعظيم تنبني النواهي وللعبادة معنى. العبادة تطلق على أمرين على الفاعل والمفعول. تطلب على الفعل والمفعول العبادة تطلق على الفعل والمفعول تطلق على الفعل الذي هو التعبد تطلق على الفعل الذي يتعبد به العبد لله تبارك وتعالى فيقال للفعل المتعبد به عبادة فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا وإطلاقها على تعبدا العبادة تطلق على أمرين على الفعل والمفعول تطلق على الفعل الذي هو التعبد تطلق على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر المصدر هو اللفظ الدال على الحد. على الأكل الشرب النوم أكل أكلا شرب شربا نام نوما اللفظ الدال على الحدث مجرداً عن الزمان متضمناً أحرف فعله نفضاً مثل علم علماً أو متضمناً أحرف فعله تقديراً قاتل قتالاً أو تعويضاً مما حذف بغيره مثل وعد عدة وسلم تسليماً المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجرداً عن الزمان متضمناً أحرف فعله لفظاً أو تقديراً أو معوضاً منا حذف بغيره فإذا قلت ها هنا عبد عبادة فهذا مصدر وإذا إطلاقت هذا على التعبد على التعبد على الفعل الذي هو التعبد فهذا الإطلاق من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر اسم المصدر على المصدر اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالات على الحدف ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعلها في المصدر يتضمن المصدر أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو معوضا عنه بغيره وأما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساويه في اشتماله على جميع أحرف الفعل بل خلق هيئته خلق هيئة اسم المصدر من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض مثل توضأ وضوءا وتوضئا وتكلم كلاما وتكلما فالوضوء عندما تقول توضأ وضوءا وضوءا هذه لم تجتمل على أحرف الفعل توضأ وإنما الذي يجتمل على أحرف الفعل توضؤا فتوضأ مصدر ووضوءا اسم مصدر يطلق على المصدر ويساويه في الدلالة على الحدث ولا يساويه في الاجتمال على جميع أحرف الفعل وكما تقول تكلم كلاما كلاما هذه اسم مصدر وأما المصدر تكلم تكلما تكلم تكلما لأن اسم المصدر لا يشتمل على جميع أحرف الفعل الوضوء والكلام اسم مصدر وهنا عندما تقول العبادة تطلق على تعبد عبد الرجل ربه عبادة عبد عبادة عبادة مصدر تعبدا اسم مصدر اطلاقها على التعبد من باب اطلاق اسم المصدر على المصدر وتعرف العبادة باعتبار اطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه وكل من ذل لله عز بالله كل من ذل لله عز بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكل من ذل لله عز بالله تبارك وتعالى فالعبادة باعتبار الإطلاق على الفعل لأن العبادة تطلق على أمرين تطلق على الفعل وتطلق على المفعول وتطلق على الفعل الذي هو التعبد وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر تعرف باعتبار الإطلاق على الفعل فالعبادة هي الفعل الذي يتعبد به بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواه وتطلق على المفعول أي على المتعبد به على المتعبد به وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله العبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه للأطوال والأعمال الظاهرة والباطل هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به لا يصرف لغيره يعني هذه العبادة التي افترضها الله رب العالمين علينا لا ينبغي أن تصرف لأحد سوى الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والحلف والتوكل إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطن فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية فالجواب هناك أدلة كثيرة منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنذوا لا إله إلا أنا فأعبدوه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبي فاطو وت قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأول العلم لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة يعني إلا هذه المزية إلا هذه الخصلة من خصال الفضل والخير لتفت حيث إن الله ما أكبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا هو والملائكة وأولو العلم نسأل الله أن يجعلنا منه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص أي بالعدل ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله هذه الشهادة الحق إذا قال قائل كيف تقرنها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره كما في قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلاهم آخر وكما في قوله تعالى ومن يدعو ما الله إلاهم آخر لا برهان له به وكما في قوله تعالى فما أظنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وكما في قول إبراهيم عليه السلام فإذ كن آلهت دون الله تريدون إلى غير ذلك من كيف يتم الجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله الجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة مجرد تسمية ولا حقيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فألوهيتها باطلة وهي إن عبدت وتألها لها من ظل فإنها ليست أهلا لأن تعبد أصلا فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يرحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله كما صنع زعيمهم عبد الله ابن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا ولكن عبد الله ابن سبأ أصله يهودي ودخل في دين الإسلام بدعوة تشييع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا يعني ابن سبأ صنع كما صنع بولوس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى وقد روى اللالكائي ذلك في شرح السنة عن الشعبي وأورده شيخ الإسلام في منهاج السنة وأشار إلى من رواه من العلماء يعني هذا القول وحسن هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح إن عبد الله ابن سبأ صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى لمفسد دين النصارى هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حق وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو حتى إنه رضي الله عنه من أنصاته وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر والحديث أصله في الصحيحين محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت لأبي يعني لعلي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بك قال قلت ثم من قال ثم عمر فكان من إنصافه رضي الله عنه يعترف بفضل للشيخين على هذا النحو يعلن ذلك في الخطبة وعلى رؤوس الأشهاد والملأ ولا يكتمه رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا يرضى من أحد أن ينزله وأن ينزله فوق منزلته فكيف إذا جاء هذا الدعي وقال له إنك أنت الله وقد تواتر النقل عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقر بالفضل للشيخين يبي بكر وعمر ويقدمهما هذا التقديم الذي مر ذكر بعضه والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله ولهذا عزرهم أبشاك عزير أمر بالأقاديد فقدت ثم ملئت حطبا وأوقدت فتلهبت ثم أتى بهؤلاء فقلفهم في النار وأحرقهم بها لأن فريتهم عظيمة فلي الله وليس تهين ويقال إن عبد الله ابن سبأ هرب ولم يمسكوه وقد اعترض ابن عباس رضي الله عنهما على فعل علي فقال لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها فلما بلغت علي رضي الله تبارك وتعالى قال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما بلغته لله أبوه يا له من متتبع للهنات لأنه قال لو كنت ما كان ما أحرقتهم بالنار يعني لا قتلتهم ولا عربتهم على السيف وما أحرقتهم بالنار لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الذي خلقه المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهي والحاصل كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من أنواع التوحيد وهما توحيد جموبية وتوحيد الألوهية وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحد من البشر كما تصنع الرافضة قبحهم الله تعالى لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات كثر فيه النزاع بين أهل القبلة وكثر فيه الخوف فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أطسان ممثل ومعطل ومعتدم والمعطل إما مكذب وإما محرف وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين وكما في حديث غيره من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين فخرج ذو الخويصرة من بني تميم حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت بين الناس وقال له هذا الرجل يا محمد عدل فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية ثم عظمت فتنة الخوارج في أواخر خلافة عثمانة وفي الفتنة بين علي ومعاوية فتفاروا المسلمين واستحلوا دماءهم ثم حدثت بدعة قدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وليست أفعال العباد داخلة تحت مشيئته بل وليست مخلوقة له بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا هي بمكتوبة في اللوح المحفوظ وأن الله لا يعلم ما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك في عالم الشهود ويقولون إن الأمر أنف أي مستألف وهؤلاء أدركوا آخر عصب الصحابة فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة لكنه كان يعني القول ببدعة القدرية مجوس هذه الأمة في أواخر عصر الصحاب ثم حدثت بضعة الإرجاء ودركت زمن كثير من التابعين والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية أنت مؤمن؟ فإذا قلت نعم قالوا لك لا تضرك المعصية مع الإيمان تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمناً فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. لكن إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن كلام القدريات والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق لم يتكلموا في ربهم وصفاته. وهذا التتبع الزمني مهم جدا لكي تفهم الخطة الزمنية لتطور البدعة بعد حدوثها ونشوئها إنها تحدث وتنشأ ثم تسير في خط زمني محدد فإذا لم تفهمه وقعت في كثير من الخلل في تكييف البدعة ذاتها وفي فهم كلام أهل العلم من المتقدمين الذين كانوا يصمون بالبدعة من تلبس بها أو تلبست به على نحو ما ولا يفهم الذي ينظر في الكلام شيئا من ذلك ولا ينزله منزلة لأنه لم يفهم متتبعا الخط الزمنية لتطور البدعة بعد نشوئها وحدوثها شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة يعني في أول عهد بحدوث تلك البدعة من القول بالقدر وكذلك القول بالإرجاء حين رده بقايا الصحاب هذا كان متقدما كما ترى كان كلام القدرية والمرجعة في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ولم يتكلموا في ربهم والصفات فجاء قوم من الأبكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي فقالوا قولا بين القولين بين قول المرجعة وقول الخوارئ قالوا الذي يفعل الكبيرة هذا عند المرجئة لا تثريب عليه لأن عنده أصنى الإيمان وهذا عند الخوارج كافر بمرة وهو خالد في النار مخلد فيها فتوسط هؤلاء بين هذين الطرفين المذنومين توسطا قبيحا وقالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة وليس بكافر كما قاله الخوارج بل هو في منزلة بين منزلتين هذا قول المعتزلة لما اعتزل واصل ابن مجلس الحسن البصري ناحية فذهب إلى سارية والتف حوله بعض المفتونين به وقرر هذا القول قبل أن يقوم فقال هو في منزلة بين المنزلتين لا إلى الجنة ولا إلى النار ثم طال فاعتزل ناحية فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة لذلك وقد حاول أحمد أمين في فجر الإسلام متمحلا حاول أن يقول إن الاعتزال لم يكن لهذا الغرض وإنما كان اعتزالا عقليا واعتزالا نفسيا وهوش وقد رددت عليه بفضل الله رب العالمين رداً مفحمة ولله الحمد والمن وهو مثبت في محله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر مطبوعا قريبا إنه على كل شيء قدير فقال هو في منزلة بين منزلتين كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها بل هو في منزلة بين منزلتين هذا في أحكام الدنيا أما في الآخرة فهو مخلد في النار فهم يوثقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يقالفونه ظهرت هذه البدعة وانتشرت ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة والجهمة ظلمة آخر الليل بدعة جهم بن صفوان وأتباعه يسمون الجهمية نسبة إليه. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين منزلتين بل تتعلق بذات الخالق جل وعلا. فانظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام وكيف سارت. في هذا الخط الزمني على هذا النحو حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق يقولون كما شاءوا فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت لله هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف الله به فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى الأقسام المتعددة فقسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله تعالى لا بوجود ولا بعدم لماذا؟ قالوا لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه وهذا الذي ذهبوا إليه تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين والنقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوم ولا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم فإما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوم. فهذا تقابل تناقض والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن ولا يمكن أن لا يكون موجودا ولا معدوما في آن إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم هؤلاء قالوا لا موجود ولا معدوم لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا هو موجود فقد شبهناه بالموجودآ وإن قلنا هو معدوم فقد شبهناه بالمعدومات فنقول لا موجود ولا معدوم وكل عقول من يقارب تنفر هذا الشيء ولا تقبله وقد فروا من شيء فوقعوا في شر منه هذا قسم وقسم آخر قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات يعني أنهم يجوزونه أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت يعني لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بنيت ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاه وهكذا قال لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة القدر المشترك والفارق المميز الذي دندن حوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يفهمون على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة فأنت لا تثبت له شيء وأما النافي فهو عدم مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير قالوا هذا من باب الإضافات بمعنى نسب إليه السمع لا أنه متصف به ولكن لأن له مخلوقا لأن له مخلوقا يسمع فهو من باب الإضافات فسميع يعني ليس له سمع ولكن له مسموع وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقات وليست له أما هو فلا يثبت له صف وقسم ثالث يثبت لله تبارك وتعالى الأسماء دون الصفات وهم المعتزة أثبتوا اسماء الله ولم يثبتوا ما تدل الأسماء عليه من الصفات ولذلك عند آل السنة أن تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى بمعنى أن هذا لزء ثابت لله تبارك وتعالى ونؤمنوا ونؤمنوا بما دل عليه لسم من صفه، فنقول الحي، فنؤمن بأن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الحي ثابت لله تبارك وتعالى، ونؤمن بما دل عليه لسم من الصفه وهو الحياة، فنؤمن بصفة الحياة لله رب العالمين، صفه الحياة الكاملة التي هي غير مسبوقة بالعدم. ولا ملحوقة بالموت ولكن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة التي دل عليها الاسم إذا كان الاسم لازما فذلك وإذا كان متعديا فإننا نثبت المتعلق أيضا فاسمه تعالى المحيي نؤمن به يعني بثبوته لله وبالصفة التي دل عليها وهي الإحياء ثم هذه المخلوقات التي آتاها الله رب العالمين الحياة وأخرجها من المواد هي من إحيائه تبارك وتعالى فهذا متعد وليس بلازم من أحيا وأما من حي فهذا لازم لا يحتاج مفعولا به وأما المتعد فيحتاج مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل على حسب فنؤمن بذلك أما المعتزلة فيقولون نثبت الاسم لله ولا نثبت ما دل عليه الاسم من الصفة فيقولون إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع سمع صفة ينفونها وينكرونها فيقولون سميع دل القرآن دل النقل على الصفة نثبتها والعقل أيضا عنده فيثبتونه. الاسم دل على الاسم فهو ثابت وحينئذ لا نؤمن إلا بالاسم وحده وينكرون ما دل عليه الاسم من الصف يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر حكيم بلا حكم عليم بلا علم قدير بلا قدرة كل هذا لماذا؟ لأنهم أدخلوا العقل فيما لا ينبغي أن يدخل العقل فيه وقل أننا لو أثبتنا لله الصفات فقد أشبه المخلوقات ولم يعلموا أن العقل قاض بأن الصفة على قدر الذات وقسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي فيثبتون لله سبع صفات فقط والباطل منكرونه تحريفا لا تكذيبا تحريفا لا تكذيبا هذا مهم تحريفاً لا تكذيبة. لأنهم لو أنكروه تكذيبا لكفر ولكن ينكرونه تحريفا وهذا التحريف يسمونه التأويل والصفات السبع مجموعة عندهم في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر فيثبتون لله صفة الحياة صفة الكلام، صفة البصر، صفة السمع، صفة الإرادة، صفة العلم، صفة القدرة فقط وجمعها قائلهم في هذا البيت له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقتدار هذه الصفات يقولون نثبتها لأن العقل دل عليه وبطية الصفات لم يدل العقل عليه فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل وهؤلاء هم الأشاعرة أصحاب الجوهرة والسنوسيه آمنوا بالبعض وأنكروا البعض فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات أربعة أقسام وكلها متفرعة من بدعات الجهم بن صفوان ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا جزء من حديث مسلم الذي رواه في عن جرير بن عبد الله البجلي في القوم الذين جاءوا مجتابي النمار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فأوزار هؤلاء جميعا على أنفسهم ومجموعها على الجهم بن صفوان عامله الله بعدله الحاصل أنك لو طالعت في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر فرأيت العجب الجال الذي تقولون أيها الأحبة عندما تسمعونه كيف يتفوه عاقب فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام لو طلعتم في كتب القوم لو رأيتم تلك المقالات التي نقلت عن أولئك الذين صنعوا ما صنعوا في الأسماء والصفات وكلهم يتفرعون من بدعة الجهم بن صفوان لو طلعتم في كتبهم واعتنيتم بدراسة مقالاتهم وأقاوي لهم في هذا الأمر لو رأيتم العجب العجاب الذي تقولون حين فانظرون فيه كيف تفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها نسأل الله السلامة والعافية ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الأمر وألا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا لأن الأمر خطير الشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشكك الشيطان الإنسان في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الشيطان في صورة من صور عداوته للإنسان يحاول أن يشككه في ربه تبارك فعلا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله فيقول من خلق كذا فيقول الله فيقول من خلق الله حتى في النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا ومعه الصفية رضي الله عنها ليقلبها يعني ليوصلها إلى بيتها وكانت قد جاءت زائرة إليه في المسجد وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم فلهب معه فمر الرجلان من الصحابة رضوان الله عليهما فلما رأوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إني خشيت أن ينقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا صلى الله عليه وسلم فالشيطان يأتي الإنسان شكه في الله تبارك وتعالى وعبث به لكي يجعله على عقيدة غير صحيحة حتى في ذات الله تبارك وتعالى ولكن الشيطان إذا استعاذ الإنسان منه بالله تبارك وتعالى خلص الحمد لله ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويضحضها بالحق وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظوه هذا من حفظ الله لهذا الذكر وهذا أيضا هو مقتضى حكمات الله عز وجل لأن الله تعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسالة لا بد أن تبقى في الأرض وإلا كان للناس حجة على الله وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بذعة من يبينها ويكشف عورها وهذا هو الحاصل ولهذا ينبغي علينا دائما أن نحرص على العلم حتى لا يأتي إلينا أحد من أهل الضلال فيشككنا ويضللنا وحتى نكون على بينة من أمر ديننا وحتى نكون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين بألسنتنا وأطلامنا مجاهدين لأعداء الله سبحانه وتعالى وكل هذه البدع انتشرت بعض الصحابة الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور لأنهم تلقوا الكتابة والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقضيه الفطرة والسليقة اللغوية والفطرة السليمة سليمة لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها ولكن كما قلنا إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله لا من بدعة خرجت لا طيض الله لها من يبحضها ويبينها ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تاماً بضحضها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه ونسأل الله أن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكبدوس العالم من الجنة هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف العقيدة الواسطية إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها أسأل الله رب العالمين أن يبحمه رحمة الواسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم